زود أري أري على سبعين سيس زود أري تو عقدين ويرنا أكنى عرسو جذن مدد أكنى عرس تخرين مدد أكنى عرس من أن إما نسنت وشولين سن يمي عسني نا اسم أثيمان ون،, ون يعني، اسم أثي أثيمان ون اسم السكين يعني تحرم سرور المس نغم لشت أكون تج وكونت صرح خلو ينذ الوشون ون يرنا أين سلاس ترت السكين، أين سلاس كر أكند ربيا سبحان ربيان صبحان وسلاس شعل، أين سلاس سيم دانا أكد إذغاغا أكدنا نار قلينا ندر إميسني النار بغين دانا أكد ملا يعني نبعد المؤمنين يناس نفتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ما يلغى بني نار يعني سيمس ندونيس وشو غالث نتر سي صغارا عكا ما يلغى كنا يعني سيمس بص الأخر أتسنتر وتشعل أكيد رغن أكيد رغن ذي مدنن ويقول أقربنا ما ديس كدب سواصل الله خرض خطرش ربيان سبحانه لبعدان سلم السكين كفريوان نكران وجعلان والونس ولاش الناس والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويذي يعني اكفرن وسكدفن بس الاية فالربين سبحانه ويكين اذي مودان ويذي عليك شمير تمس ويرناع ذر خالدين اريلين ذجس اريلين وسي السن ارسنتر ويرناع مدن تولان وكان السنين يملحموه في قرب والمغريس فرغ يلحموه كيف ندونيس والله هون زراران دي لنا يناسنا ربين إيه, إيه, ايه اجت الحموة كنتونيس اكني دي سمكتين اقل الحموة اتواصل الله خارط مدنك بقرن رغان اقل الحموة يناسنا ربين نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون يعني اغتمس الجهنم اقصر غير لو كان ذي زراران وهي الى قد السنبلي زين ري دومان ريز ريزكم كما يمثل يعني لا قف لازم ما راه يخزن سواء نشتكي اكن لي يسمع ويرناه ربنا سبحانه وعلاه سن لا ترون الجحيمه ثم لا ترونها عين اليقين وينا فالمزريو سكي فالمزريو داليا اتصواريت صولي سيمينيح واتس واتس واتيز بلي غدا نشتنيا اكلان ودا نشتنيا اديس فقنوا ركاس فحلوا المرد نهضر غير فتمس ادنواليه اكن وينري يعني غا قريس قريسله نوركي سبحانه المنده كنرات السمنه اسمك غير الجلد ينداو أشبحنا نبيعان في ستة ربيعان السلاميس وينقس يعني سكسان وينقذعان ربيعان في ثانة يعني في الجنة يعني يعني يعني يدعس المندقنات السشمال جنة أدخله الله الجنة وينوان ويني في ثانة المندقنات السمنع إثم ستلاثة فردان ويتصم السيمانيس يعني غتصينيها ربي نقص من عيس اسم السكيه قالت النار اللهم اجر من النار زين اللي سبقنا بالي غنادم الى قد يدعو ربك الى من ذكرت اسمها اسم السكيه اكنارز اسمها دي زين ديس قلنا ربنا سبحانه باللي الخزايم العاليه غير الاخلاص يعني يعني زين زين نركز îmi ne ținând de genet, n-am, de încât cineva nu are genet, de încât cineva nu este. A cât? Uitarea, îmi إلا قانيني أنيسين بالليغ إيجادة اي رايزي يعني عريك شمنه تمس يسبقنا ربيه سبحانه جو جو القرآن الكريم ويما كنت يستسجن وش بحن نبيه فلساة ربيه السلاميس قسونه ينسس يسبقنا بالليغ يمدان لكيني أديلين غير لحالة بالعكس أديلين يعني أديلين غير لحالة أرى يرنون, ارا يرنون إلى ثمن سن أردت جن كنيه في زنس وتسعتاس يوينتي قرحن في في أكان ييون يعني صارد قسمة بنوزيد لندي ندن فيها في لسة صربين سلامس في ده كان في الجنة ولا بالهم أعطى شيء رمش من أرى إن من هم رمش الجنة يقولان <تصفيق> إن الذي أن يجدك من أرتمس ولا غطاس بيدك يجدك من أرجنت ألا مسكتي أكا ما ي يعني ولا من أرج أرجه النمل أيه ذبي الله يولد بيد الخلاة سنة في مدى السفقنة وشبيحة الوزيان يمكنك أن يوصفهم أكنا رحولا أكنا رستقفن الحسنات بالصدقات والطعاف خطرش نادي يعني إن أقل ساكني الجنة النساء وكل حيث ما يذنين إنت فإذا عامتوا من يدخلها يعني في جهنم إنت فإذا عامتوا من يدخلها النساء يعني إلقاء ندم دس منع إما نس ودي خدم سوين سوين رئيس منع خفرشس منع كيا سري فرح ذين سري استمتع ومم ومتاع نفذا فيس أكندس جن الأشباح نبيهم في لسات صربيان سلاميز باليان ندمة دي في فون ف ندم ادي السقسي اديني ديسيون دو ويكير اشمننا لابني ام خيرتي دي ام خيريدي السن ام خيرتي دي لحال السن ادنينه ددغ اخني دي نار وشبي حنا نبيع و فلتو ربي عند يعني ابن مسعودي الناد نسمات القيامه أم تشتغى يؤتى بجهنم مدى وين جهنم ويرناع تسعى السنين أزم سبعين ألف قزمامات ويرناع يال يالزمامسيو أزم سبعين الملائكات يتزور سبحان الله معناه الجهن المكي وصعب وطعرطسقس سوينا ميد شوم جه ماكي مقلاقه درول المدن مقلاق استخرا ودس من على اليمن سن ويرنا ان ولي بلي اكن الدينان بلي سي يعني اي طاج ددغ زويور اتوذرن كمس اكن اكن دي سبقين ابو هريره ساق في لاس رضوان الربين يناد الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة. سبحان الله. ذين ردي السفجنين باللي يعني ااا تي مسأكية انسس ار ااا دخسرت سواظقرن عينك صرعينك. يعني انسى مسأكية ايتيج يتيج ذويور اتسواظقرن اكجهنم ولا بالله اكا ويرناه صفا الجهنم للحر ينس يعني اذا الحموي ينس بصرغة يعتصطاس والعثافيس أكين داغن يقرح عطسطاس يميغي ديناه وشو بيحنا نفياه سوالا مثيم السكير من الدونيس يناس ان سوالا مثيم السكير من يعني ايكش عداي بنذن اتسان ديوث كوزان سفعين امور نغاحريش يعني كحريشن جهنم إننا سيهر إننا سنفير سكي كانت سكفى إنها ستنيهر فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا يعني تسعة وستين جزء الله يظنين الجبرين يالجزء الجزء من. يعني السيمنيس أم من سمس من أم ماي صارغين ك كمسكين الدونيس توالام في مسم الدونيس أم خدت صارغين شجرة أم خدت صارغين كل شيء أردت الجرعة لبعد أيام نصر نوف أزال سعستين أحريش أم تاس أم زوني يعني ماشي زي ناري صور ندم ماشي زي ناري يعني كمقارنة زي سنومدان إيه هنا قد قبل السنومدان باللي عم يرنع هذا يسين في نظم يما رأي الزرطين الساكير نواليغ بلليغ في نظم هذا أزدفق النعمات إن الدوني أكار السنين أفلانين ما يلانف تضريد كلا للنعم يما رأي الزرطين سايتمتن هذا يجعر وليتو النعمة لله اسنين ميله الظريط كاين النعمه نقعت في اللك ميله في يعني انا ضب النعمه اليا اسنيني جرامر في والظري غنشتكي جرامت خفت شي مغزره للاسف الليل غير مغزره لحالني يعني خاصني المجرم نغي نغير دان اي مغزره غنشتيني في تشوف جزره ولي تشوف سبحان الله يعني ما راه يصرفنا ظلم ادي واليان بلي غيلاق ادي خدم اين سرى السمع في مجلس وادي كمدان اما الغاليا اين سرى يعني ساويو شوتي ساكوس اي زورا نيس امرات يعني نقارن اتي اتي قررت بس لمن كانت سكناري السلام لا غين ريو كندي في ذومي منس سوبينكس اجدهو فمن نلقاك وريزميرا خطر شو ربي سبحانه في يومريض زوي نيكز مر أيوجين في مسكن أذيف أين إجُخلال زوينك من قرن سري تجذير سرطان. ويرنام ويز ما تيم سكن شيئا رب جس حنوم نيسار بين أي كان يا خاطر تيمس ما يلا أرط أرط سفر عين رثك عين رصرا أذيك قرن أت أتيك يعني إيمانس.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 Ihi Ṛbbi yidnas akken ara d ssuffɣ, yerna ticki adtnefs sin yiberdanen.ishiris sin yiberdan wayeḍ deg unebzu. Ayen mi يعني tafem, yana lḥerni neɣ leḥmunni neɣ azaliya, Ameqqran winnaan tickcki d nnefs n ǧahannnem i ما يلان ذو ينرى تفهم أكين داعما تسمى الظنين تم قرانت ذا ينرى أكين ذا غاني يعني قشتوا أكين ذا غاني دي سوزقن باللي غشبيح النبي في اللاسات وربينا السلاميس يعني نغسين مستكينين أكين دي صوض يعني أبو هريران تسعان عقيقيس تسعان عم تسكينتين الزوغنين نسل تسعان يلس يعني عمراد هادر أن يعني دا في مرانينين قبل اللي هضرب يعني الساعة ناس. ليش الصيف هكيم؟ بشكل نفتم دان بلا شك مشي ذكين لكن دغاني دي صعبين. وش بيحنا نبيع؟ في لسات صربيا يعني الرطية تسطس. يعني منع العمقي نسي ايه يغقر ربيان يغدر تساتس يناديه اتسوح اسوح الشغلم من تشكي تداوين وتضقرن جهنم المتوقعي لانتفقين من السن لانتكبير اورضو عن ربين اوردين قفريديس اورفق اورفق عبتن اكنواتا يلي وان امتشكين ادت وظهر يعني هاتزوغرا واتصوغرا ان داغرت ذكر الحفظ جهنم اي لادوين مقارا يعني جهنم خلال يعني يسمى بوروس لا غل أكن دغن يعني نداسيم سنين تسين أريدين عليه تتصتص وتصرغاي أتصتص زيني جلاغ أدولين مدن ويرنا أكفري والنير أديو غال قل جهنم زيني كبتقثين ويرنا ثوليم أكن دينام أشبه حنا نبيع خلصت صرابينا تسميت فنذم إمرأ يعني أكفري إمرأكش ما أرجعن وغلانينيس اذو غال مقرفة تس تس يوني وغل كان كان اذان بدران احد ويانا اغلينيس اذ يليم زورة تس تس زور يعني تذورت اغلينيس اين قريسوك بنا دمتك ليم لكن هذا يسفقني حيثنا يظنني أنه يتوزر في البغري من الكافر أزال يعني أنه يتوزر في المشيلي ويغل ناسين هذا غير أزان 42 أمي غل جبار لكن هذا هو درسه مثل أحد أكاد يعني أغلقه ويظن أنه كان جريقين أمي نرين جرمكا في المدينة أعيني قد سبقاً ونحن نجيان فلسلسة الاربعان سلامي سيلو ماس إما عزوكي يعني بلان كفريوان أدلين يجعلن زوريس مقريس وطقسن أولي من سنزور أبلان السنة كندار مقريسة فاصة أكنا رفرزن وضع السن إلى سفنين أكنا زمدارة العذاب وياد السسيسي يعني غير السسل أدوين أدى السن ذين سرف الظن إلى سبنة أكن يعني إدززغن أربين سبحانه إمعي سننا إن شجرة الزقون طعام الأثير كالمهد يغلي في البطون كغلي الحميد يعني أسفد سأجراك الزقون ذيني قرضى يدلو كان يوسكان الدنية يعني ممكن نقارن الأرض دنيس في قطع يعني أي سن سنز وينص سنز دني يعني أكث. يعني تصدق وش بحنا نفهم أكنارا ظر من الدنيا يعني فداشون يت ت تترجون وكنارا فرضا بالليم سوتي ثمن سن مشي ذي لكن قرن يعني حمل دش شو كان الديناء فليس له اليوم يعني يكفرونها فليس له اليوم ها هنا هكذا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا مخاطبون الغسلين نقد الغسات يسدي يقصون بالمعنى هكذا الإنسان زي نديت نجاي يعني قليل من نبويذ أريدين يعني نجهنم ذلقي حشمون صديق ونديت نجاي نكذوين أرس كم قارن أرسوين ذوين هلا عوض يعني أدقير أربع بضم أثوالاً أكين داغن تسيتن سند الحميم أكين دي سيدنا ربين سبحانه وسوقوا ماء حميماً فقطع أنعاءهم هذا يعني غماني غرسواً ذي حماية نمصر غاين يعني ألماء ينعيسن غزمن إكن قارن يعني قصقر ثلاثن ذي مثل إزوران مثل ذي جعبوغن اسميلان فغاني يعني من هر اتي فوق <تصفيق> قتل الفنر كنسحانون الملك تكنزت فكن أمان ارس ونا رتشن باش شي حاجه مزينه كنقارن راح ننقتر اتكنسني الجامع رب يقص بحنونه على فلسطين رجولام امك في صدقك ليا كينيا الحنينه امان في قحمان قصص الرغين ويرنادر اين <تصفيق> لي تنجي يعني جوجلين يعني تقولين دي من كويز كلانغ الجهنم خصصي زين أرا يعني انسرى في الرزن لا وزين رتشن اكنه غاديس يقين أو السمية سولمية على لا تبني زينكم قرنات صطط لا تبني زين موز مرن نرم المني السرّ ومدان أمر ذلك فزومي منيس سويني لنبق <تصفيق> التونسي. فَكِنَّ النَّارَ إِنَّ نَارَ رَبِّكَ صَبَّحَنُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تَقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عذاب يعني اللوك إكافري ونتو مرازر لحقا ذاكين ذرعي ثضر ربيع صحانو هذه تميافين يخرك يعني غياليون دكسين أمر ذريف ذو إيمانيس أمر ذريس زو من عيمانيس إلا ذاكين سوينيق لنا بك الدونيس أركلين زوينيق لنا من تساعة كين ذا غن أكنا رفضوني من سن أقل أساب واسن يمسقي يا ما ذا شو كان إما رطل في نشتك أوريس واقف لا راكسين وذي نتنسو اكا اعيما لا يحسن نذن اذي فرض قرن اي مريز رانشتني اذي وليغ نعنا كي و صفر الزراق مريز العقاء العتابيه امزن في غرض كان كثرنا كناك فران زييك امزن سينار كون ورسري غراوي وير يون بخير التليزيون خاطر شي تسوم اين ديكلا اما اولا اما ليس انتي فيكفوز وزشوف ديكلا حتى كنڭلخصني لا اللي تسون الخير مني ا اللي نعم مني ديكلا قدروني ويرنان ويد انواليه اقاذ <تصفيق> ريالين جهنم اخي اسمنا عربين اسمنا ايكم جهنم ذراكات ام تشكين يسكين كدس نئس دو طاية ويرنان يكافرون ان يقرر من المنافقين ينعي تم كانت كنقرن تترطي ينتق بجهنم أغسنار كم اسمعي كل لما إلد من مرصاوذ يعني تيمس الصوذة لما كنقن في ذرنيس وإذن لما تسلش رميس وإذن لما تسيم ريس وإذن لما كنقرن في ذمرنيس يونا لما ننتظر عن كيس يعني, يعني يلي وين على سب وين كغم على سب وين أكن قنده كلا تقلع سب ماشين أكو أسد في يون صمت على سب تدران على سب نيلي وين وين مك وين ميكو كلاذ وين ميجست أكن نرجع قرربيا سيز و ينهي يغني يغني وشبي حنا اليوم في الاساس صوره كان السلاميس ان يعني وين راه يطيح لهاتفني كانني امكتش لهاتف ديك السهل انا ماشي لهاتف فرحان او عران ان دم زون يوين اسكن نفسي يعني am tăiați câteva dintre aceste scurgeri dar nici am tăiați aceste baline, am tăiați aceste baline, dar Să vedeți, أذي ركما كن أي غار قلالك لحموني التصريني وكين أذبين إذو خلال العساب أم شطوح ناغل عساب كنقار أسهلان قل جهنم من من إيه ألي حرز إلي من أريس من عربي اسمن عيكون إذن لقد نذن أذي حرز إيمانيس وذي يفكئ الجهديس إلا من ذاك أريس من عمانيس إلا عساب أي ثمتين إما نجي ستذكرنا ربي سبحانه أمك ويالنغمرتنا السابن لما رأى القن أذي عيوض ربي غزن دي ذكي أهد أقولين من السن يعني غادي جديدا زي ما يلثن أمزون قرر غنارة على الأكين أرفر الظن إلى السابن وكنا رسو السن أكني وثا أذي عيوض أذي عيوض أقولين ذي جديد أمزون قرر غرارة أكني دينا ربي إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم أكدنا عن نار أكاد سوف نصليهم نار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ولم يهمت إن, إن الذين كفروا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 كوريسي لرقويذ أريك من أرجعهم ويرنا أكند من الله ذينا ريس صرغا أذما ونسن ذينا رتج أمشيشكين أتوذ غرات زغرا ألمان صوذنت وذكرنت فذما ونسن أكن رفر ظن إساقا أكندنا إلا المجرمين في ضلال وسعر أكأ يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا المسقى وزينرت جنات كنغنم إذ قد مو والسم اكلين في الريح سطاس سطاس سبح الله اكلين في الريح سطاس سطاس وادين اكل ماقف سنين اسم زين ولاش انسى غر الدين نغمت رسم عن ايمان السلم أكأ ويرنان داين الادس الثقن قلينا قتسيم السكين هتصوض ألمان الزداخليس هتصوض ألمان الزداخل يعني الحشاء ويرنان قلق إماري حسد نظم إلي عتاف الني كنقارن أتفل بقطع بطيس واد غلينا كنقارن واد بينا نزور نيس نغا نغيجي نغي عبوف نيس ذن باش اش اكني ديو ديو دي الحادث ادي تصاور اسامه بن زي امير الدين السميات بقيمه ادوز يعني ما اللي كسر كز في قرنت ادي ان غادي يشم اي اركز جهنم غادي سواف كرديز وادي تزين هادي تزين وبلاد البلين اكلت تزين يعني سيوقا حاشيت وانا كليت تزين يعني وغيغيو يطاحو نعم هكا الزين مدنفو يعني غادي نجي على بونيس و وادخل القطاع بوتيس الزين في قدقلن جهنم اسمي لنفلانيا ام جنسن نفلانيا كيشوميدل شن هي اساش تشكي كيدجينا رداه باش كي تصوض لنا ولا قال لي دارك دونيس يعني الناس قربت شنو هو الخير ويناغ فلهو داغ المنكر اللي ندخل مرتب الخير وتجمش المنكر تجمش الشر اللي تامرص المعروف اللي الناس صح اللي غتصمراكم في المعروف ونتين واللي غراحت ما المعروف من الخير واللي اغنى هو كن غط غف مونكر ونكيغ اللي خدمه ما, ما رب سبحانه وميرنين يقايس العتافيس ويرنان ذاين ايق ايقو خلال ايقو فام وذاينك نقار ايق ايقام غيبو ور ويرنان انزون اتواقنن ايقال ارالين جهنم اتواقنن يأسو زال يعنى مسلس ننكو كنا رئيسين ريس، جناد ربيان سبحانه إنا أعتدنا للكافرين سلاسة وأغلالا وسعيرا سبحان الله أما ذون سلسة سبني سلسة يعني فوزال ويرنع ذاينك نقارن أرسل وفن لعساب النيا وذين سلسة حسن ويرناك نرد أدرس الجن امتن أه... إم نجين غض غدن إمرؤين لحسا سكيا إمرؤين أنش سكيا أد أدسم يافين زدن أن ذري ويخدم رامي يعني عيني الصوت نرد. ادي ندام و ادي ترو و ادي و غالب ناد ماد يتكريش يعني كفاسنس كثومس كبليمس ذا شو يصوضن الوان اشتاكين ذا شو اي غريت سوف الخير و اتخذي مغارات يعني انت رب ينصد حنو خلال لا ياتكنا رادي استذقن ام خند من واسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسي وهم لا Imează-i zorielgii în textetis, imează-i zorielgii în vediat, imează-i zorielgii în i-i zmasti dorpim, ia fangul cofrinis, șirkinis, ia nimeni ghizmina ghizmina, ia D ghizmina ghizmina ghizmina ghizmina ghizmina ghizmina ويرنا ووري من كان عن اكنت لناك يوم من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدع صبوره ويصلى سعيرا أكندعون أم تشكسيني غالب خفيف أدعو السويت بفضان فذواش وكنا ريدعو في منيس ذا شو كان أوروفين أين رتن فعن غسمي لتسلون غسمي لندمن أذو مدينين وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا بأصحاب السعير ذي مرنين ذي هذو غادين يتقين الحساب اكيد سن أد أد أد أد أد أد أد في غيري خلالا نتوما فوضى و ايمانسن ارغرس و يبلنا ما تشي دايرنا وما تشي زين راه لا ويني يغدا شر رسم عن يمرنيو اجزاء ادي جاءو هي لي و ن اكني راه يخفف في لاس الحساب دا شو كان ركن صبحالوم ادي وجه بالين زيت و لا شفاعك في فعال و يلنا اكني تسجن الناس يعني أننا سأدعو ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قال ملك أي قذق وكل ربي غفت جهنم أكنرس يعني يعني يعني يتسحي الخزن جهنم الظعوث ربي أكنرس سخفف لنا أكنرس سفف لنا ويديون واسكن للعذاب دا أو شيء مثل ددرام أي نصفان زين داخلين والنار أفنى النجوس لأن بعد ميت ميت يعني طلبين الشفعة أو بيع يوغي الشفعة يضيف كشفاع أو يوغي أن يضيف لدغانها تقيمنات تعتابا ودس وعقفا ذين يخلى لنس يمنس لما يتصوض رحال ادنين امر ذا رغي كس السنجر اكنون تحسرة ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك انا ساقر اغي السنجر اغي كس اكنه نغارا نثمر العتفكين يوارا تسطس ومقراتسطس يهن باش اسمن الملك النيم قال إنكم ماكثوت زاكين راسكم زاكين غتزكم زاكين غتخلف اييه زين ريتين في نظم أمر ذو عرام في <تصفيق> الله ويدغي صفغا يعني اطعا ربي ويدغي صوضا أروم كان يعني أروي سنوخلال أفتو مكين جهنم ملاياذ بالله أغسم ربي اسم لكم يعني إلا قد يسين العثابك يعني كوينيد ندر ذينا لدي سبقنين يعني قرن الا ما انطلب الا كنرث من سخت لا غلا ما طلب الا كنريش فادوك سن لا غلا ما طلب الا كنرتي سن قر ونون ولان بليين ماشي زي نقلفا ارجف يفك وينا اذن اذن انقلاب ودماو النسب انقلاب وينا غاديين امر ذن ضعر قرن امر ذن ضعر بتدغى ونضع نزين امر ذن ضعر قرن زويدي غير السفغ نفريت زويدي جهلين زويد لغي سوفغن إثن سذن غيران غيران نقارن أمضيق نغيران لحلاء غي صوضن أرياء تقرام ولم يهم أيثم إما رايزرغ نظم ليات أمسكينيه نغف سويين نغلال لحلاء أمسكينيه زين رات الجنب يحصو باللين العساباتين زينيق عران وزينيق مقران هنا ثنين أذكنا رايزك الدانيس المند أكنري السملا إيمانيس أكعيا ونقني قد نين سوشي ونري السملا إيمانيس فنضم إثنين سكين إديه جان ربين إيمدنن ز يعني قد دراس سوشي قد درا هذي السملا إيمانيس ستة هذي السملا إيمانيس أكندي سيسجن سلفار كوفريدس خلاص نقولين إيمانس من الذي <سؤال> أنعم رب ينصحنا؟ أزجرت أم سكينة منقلب وذنوبه. في الدل إن يوم تقلب وجوهه يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعم الله وأطعم الرسول أمر ذن ذعر رب وبعدنا وقالوا ربنا انا أطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ان ند صار بضيق في سبلنا لكنهم ضعيفون وثنا استخدمنا صغورنا ربي اكزن سين يعني العتابات اي وين اين يمكننا وين وين السفره ربنا آتيهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرة ذا شو كان ربنا سبحانه ويسف اقنزن باللي غايني تخذ امام ارثثم ورسعين اينا ربنا نفعان قدلوني فكير ويرنع وودينين باللي غا نشتاكين ويخديم اوليد كتابين وين واليد كويني تخذ امام يعني ارني غادي حصور في نظم باللي غايني تخذ مضايا متان ارث واليد ورسعين داراث روحا اكندنام يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم اي غار لا يعني يعني يسجنزن بالي هو ان جهنم لمحيطة بالكافرين أنزون. يعني <تصفيق> زيازن <تصفيق> ومزون سذلث <ستريتن> وثرباثن المعصوف <تصفيق> اللنسن سدونسن ازدفير السن ارزاق المهم اندغار والين اندغار الرن فين نرفن اغي اسمنا عربين اسم العكون ثو لم يهن اي اثمة علاقه ما تسخذ منه علاقه ما ذي ولي اكين اكني دينا انشوف احن نبيان فلسط صربين اسلاميس ربنا سبحانه يتحب المؤمنين ويرناورتي قررا أتجنبهم. عندما تشكين غضم أظلمه، ذين ريس من عن ابن ذمك جهنم. أكندي نعم فشبحن فين فلسس ربنا صلّى الصيام وجنح. أظلمه ذن طول، ذين ريس من عن إسمه وذين ريس بعدن قد ميكي إسمه سيمدن ويرنا إلى إما لا <تصفيق> تقضى ربك سبحانه أتقضى سوى شمس طعيك أتقضى سوى شمس الحسينيك للخذينيك الصالحات تسولو فيك سين لك عرض خضمت أين سلا تقلل أكتشو من الجنة ذوي سرت تسمن إيمانيك وفتشو مني عني تمس وينسو قذن أو كيمدن وقالن وقارن دادران وذا عونا رب ينصر حنوه إلى من دك نرى تسمنا جهنم اننا صار باسم عابل عتاب جهنم خطرش العتابي سيوهار لحلس سوهار وسمت ميرارا ربنا صرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غرامة انها ساءت مستقرة ومقام ولم يهم أكن ذا غنى را دعون إمدنا المندك نارت السمنا عربين السكين وذعون ذا في السم المندك نارت السوض أن درخذ من أي إن كان سرخش من الجنة يند ربين فمن ذو عن النار وأدخل المجنة فقد فعز وينيك توزح الزحن أمزون سمنعنت يسمين عيث رب ينصد حنوه وصور انت الملايك تكسنتي يعني سمنعنت يسمس وغرنتر الجنس ذوينيك فوزنة يتمثن ذوينيك ربحن ذوينيك وفان الخير اتيت رجوعون اكانيه هنا ويرنا زي اكني دينا اين ركس من عليهم سو قال الرب سبحانه اكني دينا ربي بيوت لايا ولمن خاف مقام ربه جنتا وكين فنادميكو قال الرب اتسخشن خاطر ما يلا توغض تصبوات ما يلا توغض ادخذ نص وينك يوم ما يلا توغض اتخذ نص وين رتسم لها بعد نتوالا ذا يأجمانا غوتنا ذا شو نديه قام ربين مؤمنين قل جنس ذا الخيرات يعني ذا كنقار ذا النعمة كنزفكا لحلقا رايلين إخا من أرزغن الصورة ذا أين رتشن ذا أين رسوين ذا ينقارن صرف الحنة طاس طاس لكن ذا شو نديه كان قتمس قل عتف نعم قرآة أقولي حالاً أور مزمير يلمدان أتلاوين، نعى كن قرص مزمرة، ينختم بلا شك، بلا شك تسفر نظر جنس، ما تين سوشه هي ما تين دلمني كنكة، قد راع دس خذ من الطاعات، أكندي نعى ربنا سبحانه، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟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 أمزون تغيلين من أسعود دمعين دانين أكنا راتك شما مالجنيت ما بلاك مثل سفقنمت من وين السفر من وين ويرناه بالليه مثلا سفتزمي الحلال والطخر من الحرام سفتزمي الطاعة والطخر من المعصية الى قد سبقن بلي غسم إليه يليه يضرب جديد وانا ليك لي قرحن الوينيك نسترون دوين مدام طاربين زين مرات الدم وزين فرت سكن الا ما ناص الا ما ناص حسم واطر ظمقت الخير يكون الترجل خاطرش الخيره كاينه الجنات الى قداد ما يخدم سيكدوني اكنك دوني راه يخدم اكن ديننا ربي سبحانه يميل راه يجزينا ظم ذويت يني كفوان ينسى كلوا واشربوا هنيئا أي السنه نول بما السهني ان لكم يعني السنه نول اي يمدن سويني تسوجدم وين تهكام وين تخدم قسان اي بما اسدفتم في الايام الخالية زورن زورن زورن أكين غن وين زغره وين زور وين كاب قسانيا اي قعدان ويرنا اككن دغين وين اريس من عن اي ناس ان في انفلسة صاربية عن سيدانيس اكلو موات اخشمار الجنة الى وينيك كومان اكنيد الناغي يعني اكتزوار بالمترساكية انا اكتو واحد اناس وينه ريكالين اي ناس ان ويني يضعان ادي اخشمار الجنة ما اناس ويني يضفران ادي اخشمار الجنة ما اينا ذويني عصار ذوينيك اكفاني تصغار فيو ذوينيك تخر من السنة وذو فريديو الدينيو أثن أرجع النم أريش. المرنيني ما لي زرنتكين الذي ضع مربين صحنو ودين دم ودين يم ذنب يكنا كان يثليا يوما يعفو الظالم على يديه أنصدمت طن مكين الذي مكي. كدرش ركى فسنيس. ادي الكرش ادي الكريس وديت غزاز ادي الغصنيس دي فسنيس ادي الدينير امر فراغ افرضنا فيه يا ليت اتخذت مع الرسول سفيره امر ضد فراغ ريتس يا ويلتا الاسفي واين رجل وين يفيق ان يخلل امر يعني مرور على غانا فلانه فلانيه غانا فلنتيا ذا حبيبنا دم تقول ننسى الصفغ نتعرب بها ننسى الصخر مسلاد فرن فيهم ويرنا الشيطان يغرا في غلا يستجد يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أظلني عن الذكري بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خطولا إيهنا ما ثمثن ذويكيد هناك نكاين دودرا يعني يمتسفقنا الصفة من الجنس بالصفة من التمس بلا شك يمتدرا الصفة الجنس التمس ذينا رأي الجنة يلوين اكبغان الجنة اذ يخذم سوين سارة جوخلال سوين سارة سيكشم ذي يلوين اكنداغني اقوغاذن يعني اقوغاذن جهنم اذ يخذم سوين ساري حرز ايمانيس ذوين ساري سمنع ايمانيس اكنداغن اندعونا ربي صبحانه المندكني ارغي يجد ويذ ايقوخلال الجنة ذوي ذريخ من سوين سرخ لين أكتم الجنة ذوي من سوين سرزم من أني من سن زويذ ذوي أكن ذقن أون يكمق <تصفيق> غزمي لعدن سفلا سراب أسمى عربي ويقوم بإسمنا ربنا ويقوم بإسترابنا سلمنا على الصلاح ومناع العالم فإننا ربنا صلحنا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها أجتيجا ينوس عبد الله بن روحا يمكن لا اسبوعتي متي دمك تي يحسب لي الصراط كي يتمثل اريد ان السق جهنم اكن قارن يعني رقيقه طفت تصنف ض الشكوح قطيع طفت تصنف سيف اقمت ندع العين في الناس اقمت من هنا ردي هضرا بجعره من دندكوك من نسوس من قر تهضرناله لأ الانبيات أردنين اللهم سلم السلم ومت على سبق ذي السن إلى دو نرى الدين موفحرية إلى دو ندع الدين من الفرقين والذين يزون يعني سفلا يعني وعدي إلى كل نسلا كلنا نساف ألو نادع دين ثام العبوة إلى دو نسوي يعني ورزقنا على المان ينعتس من أرجعن أقسم نعرب نقسم نيكو نقيمت الصروي أسطس إن ناس ما لونيس أي غير الصروي، يناس إن مكتيخ باللي يعني أذع دقيقة في السر، ولكن رح صغرى ما ينغزم عقنا خطر إيه نكنيز غنم إلى أنزع وفج من سبحانه، أنزع ورب بسنا سبحانه اللي منتكن رجيج زويد أليس من عن إيمان سن إدمس زويد أريخلاذ الجد وغسقور بينس طعس. وغنى رب غرف طعاس وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته